يَومَئِذِي يَصْدَعُ ٱلْأَرْضُ ٱلْيَوْمَ بِيَمِينِ رَبِّكَ وَيَضْحَكُ ٱلْأَرْضُ ضَحْكًا وَتَخْرُجُ بِأَرْضِكَ ٱلْجِبَالُ ٱشْتِتَارًا وَحُمِلْتَ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلَكُوتُ وَٱلْكِتَٰبُ وَٱلشُّهَدَٰءُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَغِيرَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْمَلَأُ كُبَّ فِي أَمْرِهِ وَلِتَفْتَحُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبتقه في السماء كيف يشاء فََ بَسقُ في السَّم إِكَيْ فَ يشَ وَيَجْعَُهُ كِتَفَ فَتَرَد وَدَ قَ يَخُذُ مِنْ خِلَانج فَإذاَا أَخواَابَ بِهِ مَْشَُ من مِنْعبَدِه إذهُم يَتَّبِش يوب وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْرِهِ لَمُبْدِئِ سِيب تَنْظُرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُفْصِلُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُفِيدُ وهو على كل شيء قدير